وَلوْش إا لآتَين كلَُّ نَفْسٍ ه داهَا وَ حََّ قَوْل مِّ لأَمْ لَ أن جَهًَا النَّمَ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 أَلَم يَرَو أنا نَسُوقُمَا أَ إلىلَ الأْرضجُرزِ فَ نُخرِد بِه زَرًا تَأكُل مِنْهُ أَنعَامُهُم وَأَنفُسُون أَفَلَا يُبِصِرون وَيقولُونَ مَتَ هذاَا الفَح إِ كُ تُم